عايزة مساعدتنا نقوم نساعد الغير نسالتنا إن احنا ننشور في طول الفير لو كيد عايزة مساعدتنا نقوم نساعد الغير يقلوه صافية ويدين دافية ويشوف وحبك How big be sure how big be sad is me guanina is me bill is in نقوم نساعد الغير اللوب صافية ويدين دافية وشوه وحب كبير وشوه وحب كبير خلي قلبك زي زفينة تدي خرها في كل مدينة وما فيش فيها لشر كان وما فيش فيها لشر Small, we love you and this is why we're here نقوم بالخير لو حد عايز مساعدتنا نقوم نساعد الغير رسالتنا ان احنا ننشر في الكون الخير في الكون الخير. I